والنية شرط لسائل العمل بها الصلاح والفساد للعمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا هذا البيت درج تحت قاعدة كبرى وهي الأمور في مقاصدها والأصل في الأعمال أن لا تكون مقبولة إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابع ومن يتكلم عن النية من العلماء قلنا إما الفقهاء أو أهل التوحيد طيب وهذا رجعنا بالأمس بعده قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح ماذا استفاد من هذا البيت نعم جاء بكل مصلح وأعظم ما جاء به هذا الدين توحيد الله سبحانه مبني على المصالح فكل ما في الشريعة فيه مصلحة سواء علمناها أو لم نعلمها وليس لنا إلا الرضا والتسليم مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح والمفاسد، ومن عظمها الشري وتقدم معنا أن عندنا أحكام صالحة لكل زمان ومكان لا يمكن ينسخ الأمر بها مثل توحيد وصول الإيمان عقائد مكارم الأخلاق من الكرم والشجاعة وغيره وعندنا أحكام لا يمكن ينسخ النهي عنها الشرك ومساوى الأخلاق من الفجور والكذب والغش والخيانة والجبن وغيره طيب وماذا قال ابن القيم قال ابن القيم أن هذه الشريعة تكفي في أن تكون آية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على صدق إلا أن أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود لها والحجة المحتجلة وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة ولذلك لابد لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخروا بانتسابه وأن الله من علينا بهذه الشريعة وذكر قول الله سبحانه وتعالى ماذا لقد من الله عن المؤمنين مفهوم؟ نعم طيب قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح نعم. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح التقديم والتأخير قلنا لابد فيه من تفصيل ورجوع إلى الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة منهم اذا كان عنده مثلا فريضه ونذر كلاهما واجب يقدم الفريضه لأن الفريضة لها وقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعارض راتبه وفريضة مثال اقيمت صلاه الفجر ولم يصلي الراتبه ماذا يصنع يقدم قدم الراتبه نعم يقدم صلاة الفجر ثم يقضي الراتبه بعد الصلاة مباشرة إذا لم يظهر القرص أو بعد الاشراق إذا ظهر القرص صحيح؟ طيب غيره مسنون مسنون يقدم الأعلى مثال الراتبة وسنة تحيث المسجد طيب كذلك الأصل في الذكر يقدم ما القرآن. إلا الأذكار الموظفه بأوقات فهذه مقدمة على القرآن في هذا الوقت مثاله أدبار الصلوات والأذكار التي تكون في الركوع والرفع منه والسجود وبين السجدتين بل جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وهو راكع أو ساجد طيب وغيره من المرجحات نعم أنا أصلح لقلبه. وقلنا انه قد يقرأ القرآن ويظل يقرأ ثلاث ساعات، ثم بعد هذا يرى من نفسه فتور وأنه لا يتدبر الآيات ولا يحصل له شيء من الخشوع ماذا يصنع ما هو أنفع وأصلح لقلبه؟ طيب وغيره ان ما فيه نفع متعدي كتعليم الناس على ما فيه نفع قاصر ولكن هذا لا يعني أنه يترك العبادات ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم افضل من صلاه النافله هذا لا يعني ان يترك صلاه, صلاة النافله طيب ثم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد مثاله محرم محرم ماذا يصنع التركب على أدنى مثاله شرب خمر وشرب لحم طيب رحم غماء حمار ولحم غنم لا لكن ميتة ميتة غنم وميتة حمار يقدم ميتة الغنم طيب عنده لحم اشتبه عليه هل هو مذبوح ذبح حلال أم لا وعنده لحم يعرف أنه مذبوح ذبح ما ذبح خنق ايهما يقدم اشتبه يقدم على الواضح طيب هذا مثل نعم قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير القاعدة هنا المشقة تجلب التيسير كل مشقة تجلب التيسير صحيح خطأ أي نعم ولذلك قلنا من مشقة تنقسم إلى كم قسم وهي لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه فيها تخفيف مثال الصيام في الصيف يعني إذا جاء شهر رمضان كان في الصيف يصوم ويترك الصيام يصوم يقوم للصلاة الفجر في كل وقت سواء كان الساعة الرابعة والسانسة فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا وبعض الناس قال أنا أشق عليها أن أدي الظهر أربع ركعات أريد أن اصلي الظهر ركعتي لأنه يشق عليها فأقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه ليس فيها تخفيف ومشقة تنفك عن العبادة هذه التي فيها تخفيف بالشرق ان تكون هذه المشقة معتبره شرعا لأن الآن المرض المرض عذر من الأعذار في الجمع بين الصلاتين أو ترك صلاة الجماعه لكن هل كل مرض لابد يكون هذا المرض معتبر شرعا يعني يشق عليه من حضور الجماعه أو أداء كل صلاة في وقتها فهذا يرخص فيه إذن مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا هذه ليس فيها تخفيف مشقة تنفك عن العبادة غالبا هذه فيها تخفيف إذا كانت معتبرة أما غير معتبرة لا ولا كل مريض ادعى هذا حتى وإن كان به جرح بسيط في إصبع مثلا طيب أنواع التخفيفات الأول تخفيف قلنا إسقاط أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن الحائ قضاء الصلاة ولم يسقط عليها قضاء الصوم وكان الأصل أن تقضي الصلاة للصيام لأن الصلاة أعلى وهذا السؤال سئلت عنه المؤمنين عائشه ما بال الحائ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت إذا نحن عبي ليس لنا إلا بضع التسليم الله سبحانه وتعالى أسقط عنه هذا من حيث الدليل من حيث التعليل ان الصلاه تكفر والصيام ياتي مره واحده فقضاء الصلاه على الحائض يشق عليها لكن قضاء الصيام لا يشق عليه مفهوم طيب الا على اولا رخصه اسقاط الثاني تخفيف صحيح خفف عن المشاق في قصر الربعين وقصر اعتبرها رخصة تخفيفة وقصر بدل ان يصلي أربع يصلي ركعتين فقط الربعي وقلنا الضابط عندنا في قصر المسافر للصلاه نقول يقصر الربعي والحمد لله يعني الثنائية والثلاثية لا تقصر طيب هذا الثاني الثالث إبدال رخصة إبدال التيمم بدل الماء رخصة ولا رخصة, رخصة طيب الرابع تقديم والخامس تأخير والسالس رخصة إكراه إكراه هم لا المكره الآن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والمضطر الآن يأكل لحم الخنزير إذا أوشك على الهلاك يأكل يضره سبحان الله لا يضر ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نعم كل ما أباحه الشرع كل ما أباحه الشرع ما أباحه الله سبحانه وتعالى شرعا زال ضرره قدر وقلنا الحمر الأهلية قبل النهي عنها كانت من الطيبات وبعد انه اصبحت من الخبائث والضره نعم قال ترسيلي هذه نعم وليس واجب بل اقتدار ولا محرم مع اضطراري قلنا اشار بهذا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منهم استطعتم واذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه لماذا لم يكن الحديث واذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم لان الاجتناب سهل وسهل يسل على النساء لكن الامر فعل وقد يشق عليه وقلنا هذا من تشديد على المكلف وهل كلفنا الله بما نطيق احشام او باكثر مما نطيق باقل ومع هذا جاء التخفيف في الأوامر مثل على أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق. نعم الصلاة كلفت خمس صلوات وانت تستطيع أكثر كم تصوم شهر واحد وانت تستطيع أكثر الحج تحج مرة واحد والحج لمن استطاع وأ تستطيع أكثر من مرة كذلك العمره نعم طيب كذلك الزكاة وغيره إذا كل ما جاءت به الشريعة فالأصل أنها جاءت بأقل مما نطلب ومع هذا جاء التخفيف نعم قال الناظم رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة أي نعم اعتبر ان اخذ الضرورة تقدر بقدري وانه يأكل من الميتة عند الضرورة لكن حتى ترتفع الضرورة فلو ارتفعت الضرورة وكان عنده حاجة يحرم على الاكل قلنا الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تجعل المكروه حلال وتجعل المحرم حرام لا تغير مثال ضربنا لكم مثال بالامس الاكل بشماله مع است الاستطاعة استطاعه الاكل بيمينه ياكل لا ياكل لانه هنا الاكل الشمال كبيره اكل بالشمال. والاكل باليمين وعجل صحيح لكن أخذوا أعطاب الشمال إذا كان محتاج جائز لان الأصل في الأخذ أعطاب الشمال أنه مكروه. نعم بعد قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أراد المؤلف رحمه الله تعالى لإرادة هذه الأبيات أن يبين قاعده كبرى وهي اليقين لازل بالشك وهذا يعني شريعة شريعة الله سبحانه وتعالى تقطع عليك كل وساوس وكل شكوك وأخذنا في سجود السهو قواعد منها القاعدة المهمة جدا أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه ولو كان هذا الشك كثير 99% والشك بعد الفعل لا يؤثر وحينئذ الشكوك تكثر إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه الثاني قلنا إذا كان الشك في داخل العبادة فهذا نقسم إلى قسمين كثير الشكوك لا يلتفت إليه وهذا في قطع الوسارس وإذا كان قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه وإلا ما ترجح لديه شيء يبني على الأقل اذا ليس دائما يبني على الأقل يكون هذا في الطواف وفي السعي وفي الصلاة صح وفي غير طيب كثير الشكوك يلتفت لا يلتفت وهذه طريقة الشرع أن تقطع كل شك على الإنسان وبعض الناس يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يظن في باب الطلاق أنه إذا رفع اللقمه إلى فيه أنه طلق إمرأة، وإذا صنع كذا طلق الوالد، فهو يتعب تعب شديد، فأت للزوجة يقول انا يعني أريد أن أدفع الشك باليقين، انا يعني ارى دائما أن اطلقك فأنا أقول لك أنك طلق، والحمد لله، فهذا طلاقه يقع. لا يقع حتى شهوه في الصلاة قمنا لا يقع صحيح؟ نعم لأنه كثير الوساوس كثير الشك إذن اليقين لا يزول بالشك لكن أي شك عندنا شك معتبر والشك غير معتبر الشك المعتبر أن يكون قليل وفي داخل العبادة وإذا كان كثير وداخل العبادة لا إليه. ولو كان كثير او قليل بعد الفراغ والانتهام من العبادة وللتفت إليه مفهوم؟ طيب وعندنا اصول الاصل الاول ان اذا تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو غير محدث طيب تيقن الحدث وشك في الطهاره محدث تيقن الطهاره والحدث تيقن الطهاره والحدث. أعطيك المثال تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبل هذا التيقن فهو على عكس حاله قبل تيقن الطهار والحدث القاعدة الرابعة إذا كان لا يدري حاله قبلهما تيقن الطهار والحدث فهو الآن محدث نعيد من جديد القاعدة الأولى تيقن الطهار وشك في الحدث فالاصل ان نعطها مثال قلنا كبر قال الله اكبر ثم بدا ياتي الشيطان قال انت متوضئ هو ما كبر تكبيره الحرام الا وهو متيقن اذن ينصرف من الصلاه لا محرم عليه الانصراف إلا انه تيقن الطهاره وشك شك في الحدث فلا يلتفت اطلاقا الى هذه الشكوك طيب الثاني تيقن الحدث وشك في الطهارة تيقن أنه خرج منه ريح لكن شك هل توضى ام لا فالأصل أنه محدد انتهينا من هذه المساعة انتبه بعمين صلى الفجر صلى الفجر ثم وقت الظهر قال أني في الساعة الثامنة أنا متيقن أني أحدثت خرج مني ريح ومتيقن أن يتوضع لكن لا أدري أيهما أول هل هو خروج الريح أو الوضوء اذا هو تيقن ماذا الآن متيقن 100% أنه في الساعة الثامنة أحدث وتوضع ولا يدري أيهما أسبق إذا يدري أيهما أسبق الحمد لله واضح إذا قال أنه أحدث ثم توضع فهو الآن غير محدث متوضع وإذا كان توضع ثم أحدث فهو الآن محدث ولابد أن يتوضا لصلاه الضم صحيح لكن هو الآن تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما أسبق يبني على الحال قبل قبل كان متوضا فهو الآن محدث صحيح طيب إذا كان لا يدري حاله قبلهما فهو محدث والحمد لله نعم قال تعيد البيت وترجع الأحكام لليقين ترجع الأحكام لليقين والأصل أننا يعني إذا تيقننا أشياء لا نمكن أن نرجع عنها طيب من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك وهذا تقدم معنا قلنا لابد أن يكون موقع بأن الله سبحانه وتعالى المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولو شك كفر فإن شك أو توقف أو تردد أو كذا فهذا ليس موحد نعم وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين نعم والأصل في مياهنا الطهارة لماذا اتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأصول لأنه عندنا يقين وعندنا شك. فلا تبني على اليقين ما هو اليقين أراد أن يضرب لك أمثلة وأصول عند الفقهاء وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله يعني وهذا من أحسن ما يكون في التأليف أن في كل باب يذكر لك أصول حتى تبني عليها وحتى تعرف الشك من اليقين نعم فناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أصول حتى تبني عليها لكن لم يستوعب كل الأصول ذكر بعض الأصول مفهوم؟ نعم قال هو والأصل في مياهنا الطهارة تقدم معنا أن الماء هو الأصل في الطهارة والتراب هو الفرق فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو من أهل البحار والأنهار والغدران والبرك وما إلى ذلك الأصل الطهاب اختلفنا أنا والأخ إبراهيم في فانا فأنا أدعي الطهاب وهو يدعي النجاس الأصل مع من؟ معي مفهوم؟ نعم إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة تؤثر فيه انتقل عن الأصل فإذا الأصل ما ينتقل عن الأصل إلا بيقين نعم إذن إذا اختلفنا فيما في الأصل فيه الطهارة وعلى ما قسمنا وعلى ما رجح شيخ الإسلام وغيره أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس نعم الأصل إذا في مياهنا الطهارة. نعم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأرض جاء إنسان وأراد أن يصلي في هذه البقعة في صحراء في جبل في وادي في كهف في أي مكان على وجه الأرض فالأصل الطهارة فجاء فيصل وقال لا ما يدرك لعل هذا المكان في نجاسة قد بال هنا إنسان أو شيء من هذا نقول لا أنا على الأصل وأنت تدعي خلاف الأصل واليقين لا يزول بالشك وأنت شاك ولا نلتفت إلى الشك طالما عندنا يقين الأصل في الأرض الثاني الثياب فلو جاء إنسان وقال مصطفى قال هذا الثوب لعله من حريج نقول الأصل ماذا النطاء طهارة والحلم وأنت تدعي خلاف هذا لابد تقيم الدليل والحجارة كذلك الأحجاء والأحجار هل يمكن أن نتيمن على الحجر نعم طيب بعد والأصل في الأبضاء واللحوم لكن جاء معنا في كتاب الطهارة أنه لو كان عنده ثياب ومنها ثوب نجس فماذا يصنع قلنا يصنع على المذهب أن يصلي بقدر الثوب النجس ويزيد عليه واحد مثال ثلاثة ثياب متيقن ان نجسه يصلي أربع صلوات لكن قلنا هذا الصحيح على خلاف هذا والصحيح ان يتحرى في الثياب ويصلي ولو اكتشف بعد الصلاة أنه صلى في الثوب النجس فالصلاة صحيحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان فين عليه هذا نعم قال والأصل في الابضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في الابضاع واللحوم الأصل في الأبضاع أن لا يستطيع أن يطع مرأة والأصل أن النساء سواء كانوا أحرار أو عبيد فهم حرام عليه حتى إما عقد صحيح أو ملك يمين مفهوم؟ طيب هذا الأصل في الأفضاع محرم والثاني اللحوم اللحوم قال إما أن اللحم هذا الذي يؤكل أو كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويصح الاثنين وطالما استطعنا نحمل على الاثنين يصح ولا اشكال صح نعم طيب فإن اختلفنا في لحم وهذا اللحم لا ندري أحلال أو حرام فالاصل فيه الحل أو التحريم ما اختلف الفقهاء ننظر الآن مثلا عندنا لحوم في السعودية فالأصل فيها انها أنها مذبوحة لكن إبراهيم قدر الله سبحانه وتعالى عليه انه كان في دولة أوروبية مثلا وجد لحم الأصل فيه تحريم لانه الأصل أنهم لا يذبح طيب إذا أتانا إنسان بلحم في السعودية جاء الشيخ عبد العزيز زي الله خير وجاء لنا بلحم ولا ندري عبد العزيز ذكر اسم الله عليه أم لا؟ فالأصل الحلم ونذكر اسم الله عليه ونأكل قال إن أناس قالت رضي الله عنها إن أناس أتونا أنا باللحم قال سموا الله وكل إذا الأصل هنا الحل انه هذه ها كانت ذبيحة وذبيحة مسلم مفهوم؟ نعم طيب قال والنفس والأموال كل المسلم على المسلم حرام أراد فيصل يقتل إبراهيم فالأصل التحريم إلا لدليل ولا يحل دم المسلم إلا بأحدث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارف لدين المفارق الجماعة لكن ما يكون من الناس يكون من السلطان ولي الأمر النفس والأموال ولذلك درسنا كتاب البيوع حتى تعرف أن الأصل في البيع وقلنا هذا الذي بنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى المذهب أن الأصل في أن البيوع كلها جائزة والأصل في الربا كل محرم بل كبير من كبار الذنوب صح إلا بعض المسائل قلنا اختلف في الفقهاء فهذه ترجع إلى الترجيح والأموال أنه ما تستطيع أن تأخذ مال معصوم والمعصوم من المسلم خرج به الكافر والمعاهد والذم والمستعمل خرج من هؤلاء الاربعه واحد وهو الحربي لكن الحربي لا يمكن أن كل واحد يتسلط على مال يأخذ المال كما يصنع بعض الناس الله يوم من قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الأصل أن هذا حق لمن حق عام للسلطان يرجع فيه للسلطان وعلى ما يقسم السلطان واعلموا أن ما غلمتم من شيء نعم للمعصوم المعصوم أربعة مسلم ومعاهد وذمي ومستامل نعم قال تحريمها فالأصل فيها التحريم ونحن نتمسك بالأصل فأراد إنسان في المسألة الأولى أن يبني على فلانا مرأة من الناس نقول الأصل التحريم والأصل إذا كانت قد تزوج هذه المرأة وشك في طلاقها فالأصل بقاء العقد الزوجي، لكن كل مرأة الأصل فيها التحريم حتى دليل على حل الوضع إما بالنكاح أو بملك اليمين الافظاع هذا ذكرنا واللحوم قلنا أود أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه إما غيبة أو اللحوم على ما ذكرنا التي تركها والنفس والأموال للمعصوم اللحوم عندنا ضابط سوف يأتي معنا أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب طيب ونضيف على هذا الحمر الأهل وكذلك الخبائث وهذا تأتينا معنا إن شاء الله تعالى في اللحوم نكتفي بهذا المقدار يقول تحريمه حتى يجيء الحل حتى يأتي دليل على التحليل نعم فافهم هداك الله ما يمل أي ما يملأ ويلقى عليك والله أعلم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم هذه المرة الثانية أن المؤلف يدعو للطالب المرة الأولى أي اعلم هديته وهذه المرة